إلا إنها لضاء نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتغلى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها دوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائنون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم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 أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون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 فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُضْعِنِينَ عن يَمِينٍ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزٍّ أَيَقُمُ عُلُومُ كُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّتَيْنِ مَتْنَعَيْنِ فَلَا إِنَّا